أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَقُصَّ أَنَّ سَيَنَامُ سُلَيْمَانُ تَدَاوَلَ أجيب روسنا وأتينا عيسبن نروي من ذي ذي نا فكل ما جاءهم رسول بما ماتهم سَرِيقٌ كَذَّبْتُم وَفَتَلْتُمْ تَفْتُرُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا هِيَ الْفُجَّارُ بِنَّا أَنْتُمْ pani lenen Yesunun lele ata pa What's up? di damas o figi a الله من فصله على من يشاء من عباده فساء بغضب على غضب وعلي